م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي ي م س ب ح ل ل ه ما ف ي ا ل س م ا و ا ت و م ا في ا ل أ ر ض له ا ل م ل ك وله ا ل ح م د وهو على كل ش ي ء قدير ه و ا ل ل ذ ي خ ق ك م فمنكم ك ا ف ر ومنكم مؤمن و الله ب م ا ت ع م ل و ن بصير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 والله غني ح م ي د س و ع ى النابلسي ذ ي ك ف ر و ل ل ع ل ى و ر ب ي ل ت ب ع ث ن ثم ل ا م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن و ا ب ا ل ل ه و ر س و ل ه و ا ل ن و ر ا ل ذ ي أ ن ز ل ن ا و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن خ ب ي ر ي و م ي ج م ع ك م ل ي و م ا ل ج م ع ذ ل ك يوم ا ل ت غ ا ب و م ن يؤمن ب الله ويعمل ص ا ل ح ا يكفر عنه س ي يكفر ئ ا ت ه ع ن ه سيئاته الهجن ويدخم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 و م و س المصير م ا أصاب من مصيدة من إ ل ا ب إ ذ ن ا ل ل ه ومن يؤمن ب ا ل ل ه ي ه د ي ق ل ب ه و ا ل ل بكل ه شيء ع ل ي م و أ ط ي ع الاسلاميه ل ه وأطيع و وأطيع فإن اسماء على الله ا ل ب س ن ى الله لا إله إلا ه و و ع ل ه فليتوكل ا ل م م ؤ ن و ن ي ا أيها ا ل ذ ي للعلوم وإن ا و ل ا و س ل ا م ل ه غفور إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م ف ت ن ة و ا ل ل ه عنده ع أجر ظ ي م فاتقوا ا للعلوم ه ما س ت ا س ع و ا وأطيعوا وأنفقوا خيرا ل أ ن ف س ك م ومن يوق نفسه شح ف أ ل ئ ك هم ا ل م ف ل ي ه ا ل و س و ع ه ا س ن ا ع ب ل ك م و ي غ ف ر ل ك م و ا ل ل ه شكور ح ل ي م ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا د ا ل ع ز ي ز الحكيم